وتلي قلبي من عذاب جراني وتلي قلبي من عذاب جراني بالقصة اللي عشتها عدة سنين بالقصة اللي عشتها عدة سنين يوم اخطفاني في ضلاء اللياني يوم اخطفوني في ظلام اللياني فرقة مباحث عام تسعة وعشرين فرقة مباحث عام تسعة وعشرين حطوا جليني قيود ثقالي حطوا دي غالي وبشالتي حط على العين حط على العين واصبحت ما سجونه بغرفه لحالي واصبحت سجونه بغرفه لحالي في بابها مكتوب خمسة وعشرين في بابها مكتوب خمسة وعشرين في غربة البصمات في يوم التالي وفي غربة البصمة في يوم التالي حنة دني بسودة تلاويل ويلي يا ولي قلبي ثم يا ولي حالي يا ولي ثم يا ولي حالي وش حيلتي يوم الصبون الملاعين وش حيلتي يوم بالصوره يمين وشمالي بالصوره هلي عن يمين وشمالي من عقبها ما وقفت دمعة العين من عقبها ما وقفت دمعة العين وصل القضية خمسمية رجاء علي وصل القضية خمسمية علي اعطيتها لجل نصرة الدين أعطيتها أخواني لجل نصرة الدين جاني المحقك في شماه وعقالي جاني المحقك في شماه وعقالي متعطرين بغلى ورود الرياحين متعطرين بغلى ورود الرياحين قال القضية مثل حمل الجبال قال القضية مثل حمل الجبال وانتي مدانا بالحجج والبراج وانتي مدانا بالحجاج والبراهين واصبح يساومني على راس مالي واصبح يساومني على راسي مالي في ظنه من بنات الصوالين في ظنه من بنات الصوالين وانا شريفة بنتي شيخ الرجالي انا شريفه بنتي شيخ الرجالي اخت الشهيده لتوافى من السنين اخت لتوافى من السنين لا جفت دموعي ولا همي زعلي لا دقاتي دموعي ولا همي زعلي مرت حياتي في الزنازين مرت حياتي بجحيم الزنازين زنزانة مرصودة زنزانة مرصوده بتصوير علي ما ترتفل عنها عيون الشياطين ما ترتفل عنها عيون الشياطين ما نزل الغطوة على كل حالي ما نزل خطوة على كل حالي، واستر الدورة أسود الخلاجين، واستر الدورة أسود الخلاجين. قالوا تجي بين الثياب الطوالي، قالوا تجي بين الثياب الطوالي، بثياب نومك Daimat do mitab genu دايما دمك تبقين وين القروم وين شهم الرجال وين القروم وين شهم الرجال وين القبائل والمشايخ خالدين وين القبائل والمشايخ خالدين وين القرائب من عمام وخوالي من القرائب من عمام خوالي صنو شرفكم كان فيكم غيورين صنو شرفكم كان فيكم غيورين صرت اتمنى الموت من سوء حالي صرت الموت من سوء حالي ضاقت حياتي يا مجيب المصالين ضاقت حياتي يا مجيب المصالين. يمنجي يا يا إبراهيم من حر صالي يمنجي إبراهيم من حر صالي تنجس سجينا من سجون المظلين تنجس سجينا من سجون المضلين. يا ناسيها قصتي وما جرى لي يا ناسي هذه قصتي وما جرى لي قصة سجينة في المباحث لها سنين قصة سجينة في المباحث لها سنين صلاة ربي عدي حبر الرمالي وصلاة ربي الر اللي على النبي اللي رفع رايات الدين على النبي اللي رفع رايات الدين.